بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس الأوانة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلا قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد لي.